قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل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 قال فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث لا نزال نتابع ما كتبه الإمام ابن رجب في شرحه وما تناوله من مسائل وقد فرغنا من الكلام على معظم جمله وانتهينا إلى الجملة الأخيرة منه وهي. السؤال عن الساعة وإجابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجبريل بأن الساعة لا يعلم موعدها ووقتها إلا الله جل وعلا لأن هذا من العلوم التي اختص الله تعالى بها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 عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولما كان كل من النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعلمان موعد قيام الساعة لكن هذا سؤال يجري على الألسنة وكل إنسان يريد أن يعلم متى قيام الساعة لأنه ما دام مؤمنا يهتم باليوم الآخر وما دام مؤمنا باليوم الآخر فإنه يسأل عن متى تقوم الساعة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لأن هذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى حيث اختص به بل إن الله جل وعلا بالغ في إخفاء موعد الساعة كما جاء في قوله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا أن الله جل وعلا من لطفه بهذه الأمة جعل للساعة علامات أشراط وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وعلاماتها وأنها يعني هذه العلامات تظهر متتالية متتابعة إلا أن هذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى فالعلامات الصغرى يعني كما أشار في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان واما العلامات الكبرى فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه احد علاماتها يعني ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحدى علامات الساعة لانه عليه الصلاة والسلام قال بعثت انا والساعة كهاتين واشار باصبعه السبابة والوسطى ومن علامات الساعة الكبرى ان تشرق الشمس من المغرب ومن علامات الساعة الكبرى وجود الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام كل هذه من علامات الساعة الكبرى التي نبهها وبيّنها القرآن والسنة لذلك المصنف تكلم عن العلامات الصغرى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أن تلد الأمة ربتها ومعنى تلد الأمة ربتها يعني أن يكثر التسر في هذه الأمة بحيث إن الرجل يتسر الجارية فتنجب له الولد او الاولاد هؤلاء الاولاد يملكونها يعني لو مات الاب لكن من لطف الله بهذه الامة انه لا يملك الابن امه لا يملك الابن امه ولذلك بمجرد ما يموت الاب تعتق الام وبعد ان تكون ام ولد تصبح حرة تعتق لأن الولد لا يملك أمة وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع وتحقق في أزمان متقدمة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن عني المسلمون بفتح البلدان وعني المسلمون بإدخال الناس في دين الله أيام وإبان الفتوحات الإسلامية فإن التسري قد شاع بين أفراد المسلمين حيث كان المسلمون يفتحون البلدان لا سيما ما فتح عنوى فإن الأموال والذراري كانت تقسم على الغانمين وكان الواحد منهم يستولد الجارية يعني يتسراها فكانت تنجب له من الأولاد وهذا الذي حدث يعني وقع وأما الثاني العلامة الثانية ويقوله وان ترى العرات العالة رعاء الشاء يعني أن ترى أهل البوادي لأنهم هم الذين يعنون بهذه الصناعات وهؤلاء أهل البوادي في كل مكان لا يختصون بموقع دون موقع ولا بوطن دون وطن لأن الناس كما هو معلوم من السنن الجارية أنهم يعيشون فئتين منهم أهل الحواضر الذين يعيشون في المدن ويهتمون بأمور الحاضرة يعنون بأعمال الحاضرة كالزراعة وغيرها والصناعة والنوع الثاني من أنواع السكان وهم البادية وهؤلاء جل عنايتهم بالرعي وبتربية المواشي يرعون الإبل والبقر والغنم وحيث إن هذه المراعي أو إن هذه الحيوانات تحتاج إلى مراعي ولهذا هم يتبعون المراعي وينتقلون من مكان إلى مكان حيث يتوفر الماء والعشب ولذلك لا يتمكرون من البناء وإنما يكتفون فيما يفعلونه بأن يضربوا الخيام ويسكنوا بيوت الشعب ما هو شبيه منها وإن كان هذا يختلف باختلاف البيئات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا النفر من الناس يستوطنون وتنتهي حياة الباديه ويصبح الناس سكان الحواضر ويطورون في مساله تربيه المواشي بحيث يوفرون لها الطعام والشراب دون انتقال ولهذا يستبدلون البيوت التي كانوا يسكنونها ببيوت مبنية مؤسسة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالدة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني يتطاولون في البناء بحيث يستبدلون بيوت الشعر والأكواخ ونحوها بالمباني الفارهة والعالية وهذا الامر ايضا نرى انه بدأ يتحقق في كثير من بلدان العالم لان الناس استقروا في الحواضر وتحولت كثير من البوادي الى الحواضر واصبح الناس ينظمون امور الرعاة الرعي وتربية المواشي بعد ان كانوا يتبعونها وهي سوائم اصبحت اليوم وسائل أو اصبح لها اليوم وسائل في التربية واصبح لها اليوم وسائل في صناعة الرعي بحيث يوفرون لها الماء والغذاء وهي في اماكنها لا تحتاج الى رعي ونحو ذلك واستبدلوا يعني امتنة الراعي والزرائب استبدلوها اليوم باماكن مهيئة حتى للحيوان استطاعوا ان يوفروا له المكانة المضيئة المكانة المكيف بحيث يتناسب مع اسلوب التربية التي يربى بها الحيوان فهذا احد علامات قيام الساعه التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يظن البعض ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وان ترى الحفاة العرات العاره العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ان هذا يعني فيه ذم للبنيان ولي المباني وهذا ما فهمه كثير وهو الذي فهمه ايضا شارح الكتاب الامام ابن رجب رحمه الله واورد في ذلك بعض الاثار عن السلف رحمهم الله في ذم البناء وفي ذم اتخاذ البيوت وتطاولها في البنيان وهذا ربما فهمه من فهم لأنه قد يتلازم مع طول البناء نوع من الرفاهية ونوع من البطر ونوع من كفر النعمة لكن هذا الأمر يمكن استدراكه إذا ما كان من المؤمنين وأنهم يبنون بقدر الحاجة لان الناس اليوم يحتاجون الى المساكن يسكنونها يحتاجون الى البيوت يبنونها وربما اصبحت بناء المساكن في هذه الايام اسلوبا من اساليب التجاره واسلوبا من اساليب الاسترزاق فان الناس في الزمن الأول كان الرجل يكتفي بأن يبني لنفسه خاصاً ويسكن، وإن فاض عنده السكن أسكن غيره، إما على سبيل التقرب وإما على سبيل مبادلة المنازل. أما اليوم فقد غدا الإسكان وقد غدا العمران أسلوبا من أساليب التجارة والاسترزع، وقد يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا يعني إن كثيرا من أهل البادية وإن كثيرا من الأعراب وإن كثيرا ممن كان يسكن البوادي من أجل رعاية الإبلي والغنم والبقر يتركون هذه الصناعة ويستبدلونها بصناعة أخرى موجودة في الحواضر تلك هي صناعة العمران فالحديث هو ان جاء ليشعر بان هذا علامة من علامات قيام الساعة لكنه لا يلزم منه ان يكون محل ذم او ان يكون محل قدح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما يخبر عن الواقع ايش؟ هذا في يوم القيامة لأن هذا إنما يكون في يوم القيامة لأن الناس يعني إذا قامت الساعة لا يشغلون بغيرها يقول ما هو رأي الدين حيال في حرب الإبادة قبل الشعب المسلم الفلسطيني والأفغاني ألا يجوز إعلان الجهاد اما راي الدين فلا شك ان هذا نوع من الخلاف القائم بين أهل بين المسلمين والكفار وان اعلان الجهاد قائم وكثير من بلدان العالم الاسلامي اعلن الجهاد لكن الجهاد يكون بحسبه اليوم من اراد ان يخرج ليجاهد قد لا يتمكن حيث ان الحدود مغلقة ولهذا كان الجهاد ان لم يكن بالنفس فهو بالمال واليوم العلماء وولاة الامر اعلنوا للناس أن يجاهدوا بأموالهم، لأن هذا أيسر، بل إننا نعرف ونسمع إن كثير من القائمين بالجهاد في بلدان العالم الإسلامي هم يحتاجون إلى المال ليوفروا به الغذاء وليوفروا به السلاح، فهذا أسلوب من أساليب الجهاد علينا أن نعمل به. واذا اتيحت الفرصه وكانت هناك امكانيه للجهاد بالنفس فلا باس الجهاد لم يغلق وابواب الجهاد متعدده واليوم انسب انواع الجهاد هو الجهاد بالمال لهذه الشعوب ولهؤلاء الاخوان المسلمون الذين يعانون من سطوه القتال بين الكفار وبين المسلمين بين اليهود هؤلاء الذين لا يرعوا ولا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة يقول لماذا عند الصلاة على الميت يقال الصلاة على الرجل والأولاد ولا يقال الصلاة على الأموات هذا السؤال الأول يقول هل الميت في في الغرق وحاجث السيارة يعتبر شهيد الجواب اما النداء على الميت يقال الصلاة ان كان فردا رجلا يقال الصلاة على الرجل وفي بعض ملدان المسلمين يقال الصلاة على الميت والكل بمعنى واحد لا فرق وإنما هو أسلوب من أساليب الإعلام إن قلت الصلاة على الرجل أو قلت الصلاة على الميت كله وصف متحقق لكن داب اهل العلم أن يفرقوا في النداء بين الأفراد بحسب ما يناسبهم من دعاء فيقال للرجل او للذكر الصلاة على الميت ويقال للانثى الصلاة على الميتة او الصلاة على الرجل على الامرأة وهكذا الطفل لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكل جنس من هذه الاجناس دعاء يخصه فالرجل يدعى له ومن ضمن ما يدعى له ان يبدله الله زوجا خيرا من زوجه لذلك استلزم ان يعرف بان هذا الميت رجل بخلاف المرعى فانه لا يدعى لها بهذا الدعاء فاستلزم الامر ان تعرف ثم استخدام الضمير يقال اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وعافي فيستخدم ضمير المذكر وفي الأنثى يستخدم ضمير المؤنث وأما الطفل فإنه لما كان الدعاء يستوجب الدعاء لأبويه وأن يجعله الله لهم شفيعا وفرطا لذلك كان مطلوبا بيان أن هذا الميت طفل ويستوي في ذلك الذكر والأنثى لعل هذا هو أحد الأسباب وأما أن يقال ميت أو يقال رجل فهذا ليس محل فرق ليس يعني خلافا وإنما هو من باب التنوع كل أهل بلدين لهم أن يستخدموا هذه الألفاظ العامة اما قوله هل الميت في الغرق وحادث السيارة يعتبر شهيد الجواب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بعض الموت بعض انواع الموت يعد صاحبه شهيد الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد اه ومن يسقط عليه يعني يسقط عليه دار او كذا الذي يسمى بالهدم ايضا صاحبه شهيد لكن فيما يظهر لنا والله اعلم ان المسألة ايضا تحتاج الى شيء من التفصيل لان الله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فهذا الذي يستخدم السيارة إن استخدمها وتعدى الحدود بأن زاد في السرعة وبأن خالف ضوابط السير وخالف أوامر السير وأنظمة السير فإن هذا يعرض نفسه للهلاك. ومثل هذا لو قتل قد يكون باغيا ويكون ظالما ويكون منتحرا قاتلا نفسه ومن كانت هذه حاله فلا يعد من الشهداء لأنه ربما أدى أمره إلى أن يقتل غيره فيكون ظالما في مثل هذه الأحوال وأما الشهادة التي ينالها من كان في موته نوع من الشدة فهذا الذي يكون غير معرض نفسه للهلاك ويكون موته هضاء وقدرا دون تعد ودون تجاوز ولذلك من يقتل نفسه بحديدة وبسكين هذا مات مذبوحا يتساوى هو ومن جاء شخص تعدى عليه بالقتل لكن يختلف الحكم يقال لمن طعنه غيره بدون سبب موجب للطعن يقال فيه شهيد وأما إذا كان طاغية أو كان ظالما او كان متعديا فان هذا يعني يصعب الحكم له بالشهادة وهكذا لو ان انسانا انهدم عليه بيت دون قصد منه ودون سبب منه يقال هو شهيد لكن اذا اسقط البيت عليه بأن عرض البيت للهدم بقصد الانتحار فإن هذا يقال فيه منتحر ولا يقال فيه شهيد إذن الشهادة لابد أن تكون يعني متحقق أسبابها وضوابطها وأما شخص ياخذ سيارة وهو يجهل أساليب القيادة ثم ينطلق فيها ويخالف الأنظمة ويصير في الطرق الممنوعة وربما خالف طرق السير وربما تجاوز يرى الإشارة حمراء فيقتحمها ولا يبالي بغيره فإن تعرض لحادث ومات فهذا يعني يصعب أن يحكم عليه بأنه شهيد والله أعلم. نعود إلى ما كنا عليه في موضوع علامات الساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هاتين العلامتين وهي من العلامات الصغرى أما العلامات الكبرى فجاءت في غير هذا الحديث والإمام ابن رجب رحمه الله أشار إلى قضية هامة في هذا الكتاب حول هذا الحديث قال ان هذا الحديث وهذه الاشاره هي التاكيد على انه من جوامع الكلم فانه جمع مسائل الدين كلها ما يتعلق منها بامور الدنيا وما يتعلق منها بامور الشرع حيث ضمن اسئلة جبريل الكلام عن اركان الاسلام وهي تتناول المسائل العامة الظاهرة والكلام عن أركان الإيمان وهي تتضمن المسائل القلبية والمسائل الباطنة التي يعني متوقفة على الإخلاص ومتوقفة على التقوى والصلاح ثم أشارة الى الدرجة العالية التي ينبغي للناس ان يتطلعوا لها وان يعملوا من اجلها تلك هي درجة الاحسان حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم انها درجة ينبغي للمسلم ان يسعى اليها وان يعملها وان يكون فيها لان فيها مراقبة الله جل وعلا ولان فيها اظهار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى ثم قال الامام ابن رجب رحمه الله فيما تناوله اشار الى اقوال كثير من ائمه وعلماء السلف واهل الاخلاص منهم واصحاب المعارف نقل اقوالهم خاصة فيما يتعلق بمراقبة الله جل وعلا وفيما يتعلق بخشية الله لانها مجال كبير في تصحيح وفي احسان عمل الشخص يقول مر بنا في الدرس الماضي اقوالا ونحن نتابع هذا الدرس بقيتها قال وقال الفضيل يعني ابن عياب طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه يعني وكان يحب الخلوة من اجل ذكر الله جل وعلا ومن اجل تنزيه الله سبحانه وتعالى قال وقال أبو سليمان يعني الداراني وهو من علماء السلوك قال لا آنسني الله إلا به أبدا يعني كأنه يسأل الله أن يجعل في مراقبته لله واختلائه لذكر الله جل وعلا أن يجعل ذلك له أنساء وقال معروف يعني الكرخي لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وانيسك وموضع شكواك يعني حتى لا يكون لك ارتباط وتعلق الا به سبحانه وتعالى وتكون في غنى واستغناء عن غيره وقال ظنون من علامه المحبين لله الا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه بل يجد في خلواتهم وذكرهم لله يجد في ذلك الأنسة والطمأنينة ثم قال إذا سكن, القلب، إذا سكن القلب حب الله يعني إذا سكن حب الله القلب إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله أي أنس القلب بالله ولم يحس بوحشه لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه وكلام القوم يعني علماء السلوك في هذا الباب يطول ذكره جدا قال وفيما ذكرناه كفاية ان شاء الله تعالى فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم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 وماذا يصلح منها وما لا يصلح منها كما انهم يتكلمون يتكلمون في احكام الاموال والابضاع يعني في البيوع والشراء المعاملات والابضاع يعني في مسائل النكاح والدماء اي في مسائل الجنايات ونحو ذلك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 قالوا الذين يتكلمون في اصل الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان بالقدر والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الاحسان وعلى الاعمال الباطنه التي تدخل في الايمان ايضا كالخشيه والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم فيها عليها فرق المسلمين في هذا الحديث وجعل ورجعت كلها إليه ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمن قال وبقي الكلام على ذكر الساعة من على هذا الحديث أو من هذا الحديث وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث فقول جبريل عليه السلام اخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني ان علم الخلق كلهم في وقت, في وقت الساعة سواء وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها ولهذا في حديث أبي هريرة يعني الرواية الثانية التي رواها البخاري ورواها مسلم جاءت العبارة نحن الرواية التي بين أيدينا هي رواية عمر رضي الله عنه وأما رواية البخاري التي أشار فيها أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما برز للناس ثم قال سلوني سلوني حتى سألوه حتى جاء رجل وأنخذ يسأله في هذه الرواية رواية أبي هريرة قال ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وهذه التي تسمى مفاتح الغيب كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو نعم عدد كثير في السن دعس واحد دعس وقت نعم لما توقف توقف في لحظه ايضروج فعديه دفع الديه والرجال دول زلم كتير بتجوز الصيام ولا ما بتجوز مع امره بالشكر والدك من المعلوم أن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. سلمه لأهله. فما دام دفع الدية عليه الصيام يلزمه أن يصوم إذا لم يجد ما يعتق. لانه لا يقوم مقام العتق والصيام شيء اخر والله اعلم ان يعني يعتق رقبه مسلمه او ان لم يجد يصوم شهرين متتابعين <تصفيق> <تصفيق> لا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا وقال الله عز وجل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 لو استولدها سيدها وأنجبت ثم توفي الأب تعتق الجارية ولا تورث لأنها لو ورثت أو لو ورثت لكانت ملكا للولد والولد لا يملك أبويه أو أحدهما فتعتق ولذلك سميت بأم ولد بل إن كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أمر أبعد من ذلك قالوا إذا استولد الرجل جاريته وأصبحت أم ولدين، هذه الجارية لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها يعني أن يعطيها لغيره بل تبقى أم ولدين. إلى أن يموت من عجل أن تعتق لأنها بمجرد أن يموت تعتق لأن الأولاد لا يملكون أمهاتهم ولهذا قال أن تلد الأمة ربتها يعني الذي التي تفترض أنها تملكها أو الذي يفترض أنه يملكها يعتق بموت الأبي إنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأولاد ملوكا لها أو مالكين لها أو اربابا لها يعني هذا على الأصل قبل أن يخصص أو تخصص أم الولد عن هذه الأحكام قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ربها قال وفيه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكسر السراري ويكسر أولادهن فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته فإن ولد ولد السيد فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الامه بمنزلة ربها وسيدها قال وذكر الخطابي انه استدل بذلك او استدل بذلك من يقول ان ام الولد انما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده وانها تنتقل الى اولادها بالميراث فتعتق عليهم وانها قبل موت سيدها تباع قال وفي هذا الاستدلال نظر ان كثير من اهل العلم ذهبوا الى انها لا تباع ولا توهم قلت قد استدل به بعضهم على عكس ذلك وعلى ان ام الولد لا تباع وانها تعتق بوت سيدها بكل حال لانه جعل ولد الامه ربها فكان ولدها او فكأن ولدها هو الذي اعتقها فصار عطقها منسوبا إليه لأنه سبب عطقها فصار كأنه مولاها وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام أنه قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم رضي الله عنه عندكم مكتوب لما ولدت إبراهيم عليه السلام هكذا؟ ما عرف مثل هذا يعني لأن هذا مما اختص به الانبياء وابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا وانما يعطى ما يعطى اصحابه صلى الله عليه وسلم من حيث التربي قال اعتقها ولدها وقد استدل بهذا الامام احمد فانه قال في رواية محمد ابن الحكم عنه تلد الامه ربتها اي تكسر امهات الاولاد يقول اذا ولدت قد عتقت لولدها او عتقت لولدها قال وفيه حجة ان امهات الاولاد لا يبعن ما دام لا يعتقن او ما دام هن في حكم المعتوقات ما دامت امهات الاولاد في حكم المعتوقات لذلك لا يبعد قال وقد فسر قوله تلد الامة ربتها بان يكسر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب الام فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بانها أمها. قال وقد وقع هذا في الاسلام يعني في ايام الفتوحات وقيل معناه ان الاماء يلدن الملوك اذا تسرى الملك يعني الجاريه وانجبت اولادا يرثونه في الملك ولهذا قال تلد الامه سيدها وقال وكيع معناه تلد العجم العربه والعرب ملوك العجم وارباب لهم هذا ما يتعلق بالعلامة الاولى قال والعلامة الثانية ان ترى الحفاءة العرات العاله والمراد بالعالة قال الفقراء قوله تعالى ووجدك عائلا فاغنى وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر رضي الله عنه والمراد ان اسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكسر اموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته واتقانه قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاثة علامات منها أن تكون الحفاة العرات رؤوس الناس ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان يعني جعلهم صنفين وليس صنفا واحدا وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه وان ترى ثم البكمه العميا الحفاظه رعاء الشاي يتطاولون في البنيان ملوك الناس نعم. نعم ولو مات الولد قبلها ما دام ولد الولد كاملا يعني لم يكن سقطا لسته اشهر فما فوق تصبح ام ولد ولا تباع ولا توهب فاذا تؤفي عتقت هذا معنى عتقت تكون حرة اذا كان الولد في بطنها من باب اولى لانها لو بيعت يكون الولد تبعا لها وما دام سيدها هو الذي تسراها فلا يمكن ل هذا السيد ان يملك امه لاننا نحن نفترض ان هذا الولد الذي في بطنها يرثه وعلماء الميراث يقضون للولد في بطن امه للحمل ميراثا ولا شك ان مما يكون من ميراثه جزءا من امه ولذلك تعتق الأم قال قال فقام الرجل فانطلق يعني جبريل فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعته قال هم العريب يعني يريد بهم الاعراب وكذا رو رو روى هذه اللفظه الأخيرة علي بن زيد علي يحيى بن يعمر عن ابن عمر يعني في الرواية الاخرى تقول ذكر ان مارية القبطية مارية اصبحت مسلمة ولم تكتب بعد وانما كانت قبطية قبله والقبط هذا وصف ديني وصف ديني ولذلك النصارى النصارى في مصر يسمون بالاقباط فماريا لما أهداها المقوقس عظيم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي وأختها سارة لما قدم إلى المدينة أسلمت فما أصبحت توصف بأنها قطية وإن وصفت فهذا على حسب ما كانت عليه من قبل لما ولدت سيدنا إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقدها ولدها فهل حظكم الله تكون ماريا بذلك من أمهات المؤمنين الجواب لا في هناك فرق بين أمهات المؤمنين وبين من تسراها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه ليست زوجة وإنما هي جارية مملوكة وتظل مملوكة إلى أن يموت لا أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعتق هي مولات للنبي صلى الله عليه وسلم وليس زوجة له ولئذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين الزوجات وبين من يتسراهن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الحجاب وقد مر بنا في قصة صفية رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أنها ملك يمين ثم قالوا ننظر إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوجة وإن لم يفعل ذلك فهي أم ولد أو فهي جارية وأمهات المؤمنين هن الذين تزوجه النبي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بعقد زواج وأما الجاريات وأمهات الأولاد فهن ملكهن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ملك يمين وملك اليمين ليس الزوجة ايش هذا عند قيام الساعة يعني الناس تصيبهم ذهول حتى ان التي ترضع ترضع تغفل عن ولدها والتي هي حامل تسقط الحملة وهذا ضرب مثل لبيان الشدة التي عليها الناس قال وأما الألفاظ الأول فهي في الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه وقوله الصم البكم العمية إشار إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم قالوا في هذا المعنى أحاديث متعددة فخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد, أكون أسعد الناس بالدنيا لكاع ابن لكاع يعني إن الساعة تقوم على شرار الناس كما جاء في الحديث وقوله لكاع ابن لكاع يعني المراد بهذا الناس الذين لا خير فيهم وقوله لكع لكع الرجل يلكع لك لكعا فهو الكع، هكذا قال واللكع هو الأصل فيه العبد ثم استعمل في الأحمق وفي الرجل الذي لا يتصف بخير قال وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع قال وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع لأن هذا هو الصرف الموجود وإلا فإن أهل الخير وآل التقوى والصلاح يكون قد أخذوا والله سبحانه وتعالى أعلم